اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها اشتريت كتباً دينية من معرض الكتب أنتم ألفتم خمسين كتاباً طوال عشرين سنة حكايات عمر سيف الدين كثيرة أنتم تحتاجون إلى دار النشر للطباعة. أن تن قرأتن ثلاثين كتابا للشعر هذا الشهر. يجب أن نشتري الكتب العلمية من بائع الكتب. أن تن بحاجة إلى قصص شعبية في مكتبة المدرسة.